عمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الظالم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يوم إذ خاشعة عاملة ناصبة تصلن نار حامية تسقى من عين عانية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريب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 ونمارق مسفوفة وذروبي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صوّطت فذكر إن مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ